الابطاء الذي شرقت ظروفه هذا الله سبحانه في هذا العمل مر النسيم مداعبا اغفاني وطغى الحنين برقة يضشاني وسقى الربيع حدائقا مزدانة من يا سمينك روضة الريحان جاءت لتلقى فارسا أو فالها دينا ليشرب شربة الشوق في وطن الصبا واتى يسابق لي لكي يلقاني يقول لي ان الذي احببته ترك الاحبه دون ما استئذاني كم كان يغفو في دمي متوسدا ويغمر شوقه أحضاني ويا من ليل الصبابة تاركا خوف الفراق يجول في أدهان ويأروح نحو القدس وهي سريبة ويجول مثل الطير في أوطاني ويسيل من شوق دموع مفارق فوق الخدود فتدرف العينان ما زال يطرق صوته في مسمعه رفقا بنا يا أكرم الخلان جادوا بأرواح لهم وكأنهم تدور بساحة الحملان فالسيف عظم قاطع يفتى به والقول صدق ثابت البرهان وأخوة الإسلام تندب أهلها والخيل تندب قضبة الفرسان واليوم فارسها تراجل ماشيا أكرم ببذل الفارس الشيشان حمل البطولة من فتاة زرفائها كبرا يبارز سادة الخبلان أعيى الحروف بوصفه فتبعثر وشعر رثائه أعياني شدت الوفاق على الظهور كأنه جبل يصد ضروة العدوان قد خط في أرض المعارج لحده والسيف صلد بائن لمعاني يا عمر لا أرثك لكن الذي ميمت دولة الشيطان فس بلاد الشام تعرف خيلاء من يوم ذُكّت قلعة هومان يا عمر والعهد الذي وضيته صدقا سيرفع قمة البنيان ببيعك فالذي بايع لا يبخسن البذل في ميزان فانعم بجنات تقلب وصفها بالروح والأنهار والريحان وتدور في جنات عدل سينات مندودة مزدات القيعة حمد وذكر دائم وجزاؤها الإحسان بالإحسان والحمد لله للذي من فضله أن خصنا بالصوم والقرآن وقالصلاة على النبي محمد خير الأنام الصادق العدنان